سبيل عين من الشيطان الرجيم من أمزي ونفث ونفثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كان لا يزيغ عنها إلا هالك لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه فجزاه الله خيرا ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الحبة في الله فوقفة مع آية وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل هذه سلسلة سنبدأ فيها إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن بعض الآيات من كتاب الله عز وجل بشيء من التدبر والتفكر والاعتبار والعذن وسوف نختار بعض الآيات التي سوف نتكلم عنها وكل يوم سوف نتكلم عن آية واحدة وقبل الحديث عن الآية الأولى والذي سنبدأ يعني بها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى لابد أن نشير إلى أن ونحن في شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فنجد الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى وكثرة تلاوة كلام الله عز وجل وكثرة الختمات ولا شك أن هذا أمر حسن وهذا أمر مندوب وهذا أمر له ثواب عظيم ان الإنسان يعني يكثر من ختمات يختم كتاب الله سبحانه وتعالى هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعين من بعدهم لأن القرآن له علاقة وطيضة برمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم يأت الصيام والقرآن يوم القيامة فيشفعان للعبد فيقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان يعني تقبل شفاعتهما جميل أن نرى إقبالا على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذلك ولكن الأجمل من ذلك أن نتدبر كلام الله عز وجل لأن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى هو سبب رئيس لإنزال القرآن كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك للعلة ليدبروا آياته ليدبروا آياته لكي يتفكروا في آيات الله سبحانه وتعالى ويعقلوا معانيها ويفهموا ما فيها من المعاني والأحكام والعظات والعبر ثم يمتثلوا ذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وفي قراءة لتدبروا آياته ليدبروا الخطاب للجميع كل الناس ينبغي أن يتدبروا كلام الله سبحانه وتعالى ولتدبروا آياته أو لتدبروا آياته هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فينبغي على المسلم أن يتدبر ويتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى لا يمر عليه هكذا مرور الكرام كما قال بعض العلماء وعجبني هذا القول أنه يعني قال في بداية رمضان يعني انطلق مرث الختمات كثير من الناس يحرص أنه يختم ثلاث مرات خمس مرات وعشر مرات هذا شيء حسن كما قلنا ولكن الأفضل منه القراءة بالتدبر والتفكر لأنه ما الفائدة من أن يختم العبد قرآن خمس ست سبع عشر مرات ثم بعد رمضان يرجع أسوأ مما كان قبل رمضان وبس مجرد القراءة عشان الموسم الفاضل ولكن آية واحدة آية واحدة كما سنعلم قد تغير مجرى حياة الإنسان يمكن لحد يسمع كده آية وتفكر فيها وتدبر فيها فتؤثر في قلبه فتدفعه إلى العمل وإلى الطاعة وإلى البعد عن المعصية فينبغي الحرص على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وقد قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كلمة أفلا يتدبرون القرآن وردت في القرآن مرتين سورة, ايه سورة, ايه؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم والآن لا نذكرتها سورة, سورة النساء ففي سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذه دعوة للتفكر والتدبر وإنكار على من لا يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأن القرآن هو كلام من، وكلام الله سبحانه وتعالى هذه أكيدت أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى وهذه أعظم فضيلة للقرآن يعني في ناس إيه مثلاً يقول لك الأعظم فضيلة للقرآن إنه الحسن بعشرة أمثالها ولا إن القرآن له ثواب عظيم كأعظم فضيلة للقرآن أنه إيه أنه كلام الله سبحانه وتعالى كلام الملك تخيل أنت كده لو أنت في الدنيا المحافظ بيكلمك ولا حاجة وإعلى شوية الوزير وإعلى شوية الرئيس الملك كل ما كان المستوى أعلى كل ما كان تعظيمك لهذا الكلام أكبر ولله المثل الأعلى هذا الكلام كلام, كلام كلام الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجده فيه اختلافا كثير أما القرآن لأنه كلام الله فليس فيه تعارض وليس فيه اختلاف قد يشتبه على البعض ولكن أهل العلم يدفعون هذا الاشتباه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير ولذلك القرآن الله سبحانه وتعالى تحدى الناس يعني من نسبة يعني لكي يأتوا بالقرآن لكي يأتوا بمثل القرآن تحداهم ثلاث مرات المرة الأولى تحداهم أن يأتوا بالقرآن إيه؟ كله قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة وأنا عايزك تفكر شوية في كلمة إيه قل لإن اجتمعت الإنس والجن إحنا دلوقتي كم واحد على ظهر الكرة الأرضية كم بني آدم كم إنسان سبع مليار وشوي طب واللي قبل كده واللي بعد كده طب والجن لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى كل هذه المليارات لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن طيب التحدي نزل شوي الآية هذه في سورة إيه؟ سورة الإسراء سورة هود أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور م... مثله مفتريات يبقى التحدي بدل القرآن القرآن كله كم... كم سورة حاس في ناس مش عارف القرآن أديه واحد مرة بيقول إن بقى القرآن كله في الكتاب الصغير ده النصفح مفكره صغير يعني ولا حاولوا لقوته إلا بالشباب من شباب المسلمين لا يعرف أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالتحدي نزل قال فأتوا بكام بعشر ثور مفترية مش بتقول مفترى وهو كذاب اكذبوا انت كمان أن عشر سور لأن القرآن ليس كغيره من الكلام العرب كانوا تعودوا على أن الكلام حجم الاثنين الكلام اللي هو المنظوم حجم اثنين يا إما شعر يا إما نثر والشعر له معروف له قوافي وزنه وبيته بحره وحاجات كتير يعني. وإما نثر كلام طيب القرآن هو شعر ولا هو نثر ما لهو إيه ما لهو إيه قرآن هو قرآن فتحداهم بأن يأتوا عشر صور مفتريات اجذبوا انت كمان عشر صور فلم يستطيعوا فنزل التحدي إلى أقل الدرجات في سورة البقرة وهي سورة مدنية في قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا به سورة واحدة بس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فتحدهم الله سبحانه وتعالى آيت به بسورة طب إحنا عندنا سور في صور طويلة وفي سور قصير وأصح أن تقول سورة قصيرة وبعض العلماء كره أن تقول سورة صغيرة لكن قصيرة وصفيلة أقصر سورة في القرآن سورة ايه؟ سورة الكوثر ثلاث آيات إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأنحر إنا شانك أول أبتر خلسة السور الله بأن بمثل هذه السور فلم يستطيع ولم يجرو وهذا الكتاب يعني حفظه الله سبحانه وتعالى القرآن حفظه الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه لذلك أي حد يحاول يلعب كده البلدي في القرآن على طول بتنكشف على طول كثيرا ما سمعنا عن المصاحف التي أحرقت بسبب تغيير بعض الآيات الموجودة فيها ممكن يغيروا كلمة واحدة بس مرة في مصحف كده غيروا قالوا لا تجدن أشد الناس عدوة الذين أمنوا النصارى ولا تجد أن أقربهم وادة الذين أمنوا اليهود وما أم غيروا بس كلمتين فحرقت المصاحف لأنها تبديل لكلام الله سبحانه وتعالى ولا يجر أحد أن يزيد أو ينقص حرفا من كلام الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه اختلافا كثيرا والآية الأخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه جماعة. في ناس كير وصليش على النبي. البخيل قال صلى الله عليه وسلم البخيل ومن ذكرته عنده ولم يصلي عليه ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة يعني أنت المستفيد أنت صل على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ذكرك عشر مرة فأنت المستفيد الأول صلى الله عليه وسلم. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى على أَفَلَيَّتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا شفت الأقفال جمع قفل اللي بيغلق به الأبواب فكأن هذه القلوب أغلقت لا يدخل فيها إيمان ولا يخرج منها كفر والعياذ بالله طمس على القلوب نسأل الله العفو والعافي فيقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون قرآن أم على قلوب أقفالها فدع الله سبحانه وتعالى عباده لكي يتدبروا كلامه سبحانه وتعالى وبين فضيلتهم وقال أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يبقى هي مش مجرد التلاوة بس لكن يتلونه إيه حق تلاوته طب يعني ليه حق تلاوته رابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله يبقى مش مجرد بس القراءة وخلاص لا ان أنت كمان إيه تحل حلال القرآن وتحرم ما حرمه القرآن وتقرأه كما أنزله الله سبحانه وتعالى لأن قراءة القرآن كده مش القرآن إحنا كلام الله سبحانه وتعالى فله يعني كيفية قراءة في علم التجويد لضبط هذه القراءة فينبخ على المسلم أن يحرص على أن يتل القرآن. نحن لو أنت الشديد ممكن تلاقي واحد يعني شباب وأناس كبار ولا يعني يحسن ولا يحسن يقرأ الفاتحة والفتحة دي ركن من أركان الصلاة فاتحة لابد أن يحسن المسلم قراءتها ولها شروط ولها ضوابط ولها لابد تابنا مش عارف أقرأ لا تابنا أنا آجي للشيخ أيمن وأقوله أصحح عليك الفاتحة لأن دي تصح بها الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير أم الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ينبغي على المسلم أن يحسن كراءة الفاتحة وغيرها طبعا من القرآن. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير قول تعالى الذين أتيناهم الكتاب يأتلونه حق تلاوته قال يعملون يأتلونه أي يعملون بما فيه ولا يكون العمل به إلا بعد العلم والتدبر وقال الإمام ابن القيم رحمه الله هجر القرآن أنواع هو لما فسر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة وهذه الآية آية شديدة وعظيمة حينما يقف عندها هذا الإنسان تخيل أنت بقى أنت أن تخصم يعني الصفر عظيم واحد يعني يكون هو خصم النبي صلى الله عليه وسلم ويشاور عليه يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهج حجر القرآن فالإمام القيم رحمه الله قال إن هجر القرآن له أنواع منها هجر قراءته إن الواحد ما يقراش القرآن إحنا دلوقتي الحمد لله في رمضان في إقبال على القرآن أو بعد رمضان وقبل رمضان المصحف يتأفل السلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء في رمضان المقبل ينفع كلام ده؟ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الإنسان يعرض نفسه على القرآن في كل يوم ينبغي أن يفعل ذلك هجر تلاوته القراءة ومن أنواع هجر القرآن هجر العمل به يبقى بيقرى القرآن هو لا يعمل به القرآن يلعن الظالمين يعني بعض الناس كانوا يقول لك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه هو القرآن بيلعن لا لعنة الله على الظالمين هو ظالم هجر العمل به لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ولا يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى من ضمن أنواع هجر القرآن هجر التحاكم إليه يعني المفروض المسلم يتحاكم الى. إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإنت فأنت فأنت نزعت في شيء فردوه إلى إيه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فيجب يجب التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى هجر التحاكم إليه هجر الدعوة إليه إن الواحد لا يدعو إلى القرآن هذا كلام الله ونحن مسلمون فينبغي أن ندعو إلى كتاب الله عز وجل من ضمن أنواع حجر القرآن كما قال المقيم وذكروا له النوع الرابع قال حجر تدبره والتفكر في آياته قال حجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه يعني معرفة ما أراده الله سبحانه وتعالى طيب اللي فد كله كانت آيات تدعو إلى تدبر القرآن وفهم معانيه كذلك أيضا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أحاديث كثيرة تدل على مدى تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وتدبره لكلام الله عز وجل منها طبعا حديث يحث على ذلك عن أبي ريرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده والحديث رواه الإمام مسلم يبقى اجتمع قوم في الشاهد إيه في الحديث كلمة إيه يتدارسونه المجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بس خلاص وإيه كمان ويتدارسونه والتدارس اللي هو تفكر وتذبر زي درس فضيل الشيخ تركمانير حافظها الله درس التفسير هو ده نوع من أنواعه هو الدرس على فكرة إن شاء الله كان شغال قبل رمضان إن شاء الله يعود مرة ثانية بعد الموضوع كل يوم في الفجر الإخوان اللي ما يكنوا بيحضروا فهذا نوع من أنواع تدارس إيه؟ تدارس القرآن وتدارسون بينهم شو بقى الجوائز العظيمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشي... إلا آآ آآ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الحديث ده عايز الدرس الوحده عشان نشرحه فالسكينة والرحمة والذكر مقابل التلاوة المقرون بالدراسة والتدبر أيضا روى حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ والحديث رواه مسلم أيضا سيدنا حذيفة رضي الله عنه صلى مع الرسول عليه السلام صلى كده لا يعني بيصلي قيام الليل فان النبي صلى بيصلي فدخل يعني يصلي معه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى طويلة خلاص الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في في البقرة وسورة النساء وسورة آل عمرة فتخيل بقى سيدنا حذيفة بيصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان يقرأ متراصلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ييه فكان يسبح وسبحان الله إذا مرة بسؤال سأل يعني آية فيها سؤال رحمة أو الجنة يسأل الله سبحانه الرحمة والجنة وإذا مرة بتعوذ تعوذ تستعد بالله من الشيطة الرجيم يقول أعوذ بالله من الشيطة الرجيم وهكذا وطبعا الكلام ده يعني الفائدة هذا لا يكون إلا في صلاة النافلة لكن في صلاة الفريضة لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم ده الكلام دي يكون في صلاة إيه؟ قيام الليل أو في صلاة النفلة الواحد يعني حينما يمر بآية فيها رحمة يسأل الله عز وجل من فضلها وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ الله من شرها مما يدل أيضا على تدبر النبي صلى الله عليه وسلم العملي للقرآن ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد ويسجدوا بها قاعد صلي تقول ليه بإيه طب يعني هي يعني ورصاصا عجز أنه يقرأ آيات كتير لكنه كان يتدبر ويتفك في هذه الآية وهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم أو الرحيم العزيز الحكيم إن شاء الله الآية دي سوف نقف معها يعني غدا إن شاء الله تبارك وتعالى الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه طوال الليل يعني يقرأ آية ويرددها لما فيها من المعاني العظيمة التي سوف نتعرف عليها غدا إن شاء الله وتبارك وتعالى فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة التلاوة فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كامل وأيضاً كان في حديث اللي هو عطاء عطاء بن ربح ويقول دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل فقل فقال عبيد بن عمير يا أمة حدثينا بأعجب شيء رأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت وأي أمره لم يكن عجب صلى الله عليه وسلم ثم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى دخل في فراشي وفي بعض الروايات تقول حتى مس جلدي جلده، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد لربي يعني في هذا الموقف موقف الشهوة واللي يعني قد ينسى فيه الإنسان كثيرا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه موصول بالله عز وجل يا عائشة ذريني أتعبد للرب تروقين أتعبد للرب تقول عائشة رضي الله عنها فقلت والله يا رسول الله إني لا أحبك وأحب ما يسرك تقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن يعني زي قربة كده معلقة فتوضأ ثم قام فصلى من الليل تقول فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا حتى بل لحيته بأبه أمي صلى الله عليه وسلم تقول ثم ركع فسجد فبكى بكاء شديدا حتى بل حجره ثم بكى بكاء شديدا حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم فجاءه بلال رضي الله عنه ليؤذنه بالصلاة يعني ليعلمه بالصلاة صلاة الفجر صلى طوال الليل ويبكي هذا البكاء فيقول يا رسول الله أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني سيدنا بلاك متصور يعني ربنا غفر لك من ذنبك مش محتاج الوقائدة والصلاة يعني الحمد لله نعمة كبيرة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخفر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه أفلا أكون عبدا شكورا وربنا سبحانه وتعالى غفر لي خلاص يبقى الواحد ينام ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن دخلنا شهر رمضان يبقى الواحد كده يترك العبادة ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى لا الحق النعم الشكر إذا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم وقد فعل سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار وفي سورة النحل لسورة النعم إن الله لغفور رحيم يعني يغفر لكم عدم إطاقتكم إحصاء عد النعم فضلا عن عن شكرها فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الشعار العظيم الذي ينبغي أن نرفعه جميعا أفلا أكون عبدا شهور الشاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد نزلت علي الليلة آيات آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتذبرها ويقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليول الألباب الذين يذكرون الله قيامهم وقعودهم على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وسوف أرقف أيضاً مع هذه الأهل إذن فالشاهد هذا هذه مواقف عملية من تدبر النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل وهكذا أيضاً كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عبد المسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن يعني كان عشر آيات يعرف الأحكام هذه الآيات وإيه المطلوب منه لا يتجاوز الذيلات حتى يعمل به، فكما قال عنه من القائلين فحفظ القرآن قولا و... وعملا حافظ القرآن قولا وعملاً. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً. سيد عمر الخطاب حافظ سورة البقرة في كم؟ هنقول بقى ده يعني نسم ك يعني هل تصور أن يكون هذا كسل من عمر رضي الله عنه لا حشاء رضي الله عنه أرضى فطول المدة ليس عجزا من عمر ولا شغالا عن القرآن فما بقي إلا أنه تدبر تفكر في هذه الآية في هذه الصورة العظيمة وما تحويه من أحكام فحافظ البقرة في اثنتي عشر سنة فلما ختمها نحرا جزورا طبعا كم واحد حافظ صورة البقرة شغيمة ما عشان كل واحد بقى يحفظ صورة البقرة يعمل إيه يعني كده, كده العملية هتنغنى خالص ما شاء الله كل واحد يتبع, يتبع حتى ذكر بط يا شيخ أمي ملاش جزوه فسيدنا عمر بن خطاب الله عنه سبب تأخره في حفظ سورة البقرة أنه كان إيه؟ على منهج الصحابة أنه كان لا يتجاوز العشر آيات حتى يعمل بهن وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن صعب علينا حفظ الفاظ القرآن وسهل علينا العمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ونصعب عليهم العمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله. دلوقتي ما شاء الله عدد الخاتمين كثير وناس كثير حفظ القرآن عن ظهر قلب ولكنهم في بعض الناس عشان مش كل الناس طبعاً في بعض الناس يعني أفعاله وأحواله تناقض. يعني ما يحمله من القرآن قال الحسن البصري رحمه الله نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا نزل القرآن ليتدبر اكتبوا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا وقال بعض السلف محمد بن كعب القرضي قال لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما أحب إلي من أهذ من أن أهذ القرآن ليلتي هذا أو قال أنثره نثرًا يعني الواحد يقرأ كذا بسرعة بدون أن يفهم ولا يعقل معنى طب لكن لو اجتمع الاثنين هذا أفضل إن الواحد يقرأ كثير وهو أيضًا يتدبر ويتفكر في المعاني فينبغي على المسلم أن يحرص على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وكما ذكرت لكم في البداية يعني ممكن يعني آية واحدة تغير مجرى حياة الإنسان كله وقصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه والعلماء اختلفوا في صحتها ولكن ذكرها في كتب السير يدل على أن لها أصلاً سبب إسلامه خلاصة هو سمع آيات من سورة طه. وكذلك أيضاً طفيل بن عمرو الدوسي أحد يعني أفاضل الصحابة وكلهم كذلك رضي الله عنهم وارضاهم كان أسلم في بداية الدعوة بداية يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في مكة ان تقريبا في السنة التاسعة أو يعني يعني في في في حول ذلك يقول دفيل بن عمرو الدوسي أنه كان رجلا شاعرا لبيبا فلما قدم مكة فأخذ الكفار يصرفونه عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يعني أتى بتسفيه الأحلام وسب الأباء وسب الأهلها يقول الطفيل بن عمرو الدوسي يقول فما زالوا بي حتى حشوت وذني كرسفا يعني فضله ما هو إحنا بالبلد نقول إيه الزن على الودان هأمر من الزح ففضله يعني ثبه في النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يبغضوه إلى الطفيل بن عمرو الدوسي لأنه كان كبيرا في قوم حتى يقول الكرسف اللي هو القطم قول أنا حشيت ود ناني قطن عشان ما اسمعش أحد. يقول الطفي فأبا الله سبحانه وتعالى إلا أن يسمعني كلامه وأنا أطوف بالبيت إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فسمعت منه القرآن فقلت والله إني لرجل لبيب وفعلا كاللبيب لو كان شرا أنا شاعر لبيب هو بيقول على نفسه أفهم الصواب من الخطأ، الكلام الحق من الكلام الباطل إني لرجل النبي، لو كان شرا ردنته عليه، ولو كان خيرا قبيلته فلما سمع كلام الله سبحانه وتعالى علم أنه ليس بكلام البشر وأنه كلام رب البشر سبحانه وتعالى فأسلم من فوره وكان سببا في إسلام قبيلته اللي هي اللي دوس اللي منها مين؟ اللي منها أبي هريرة رضي الله عنه كلنا عارفين أبو هريرة لكن مش كلنا عارفين الطفيل ابن عمرو الدوسي أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عن الصحابة أجمعين فسبب أنه سمع القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أيضا يحكى أن الفضيل بن عياد رحمه الله كان سبب توبته أنه سمع آية من كتاب الله عز وجل هو ذكر قصص كثيرة في سبب توبته منها أنه أن الفضيل ابن عياط كان قطع طريق واحد بيقطع طريق وحرام ملس يقطع الطريق ويسرق الحجاج ويسرق الناس حتى الحجاج كمان يقول في مرة من المرات ذهب إلى جارية وأراد يعني أن يفعل معها الفاحشة يقول فنزل على الجدار وكان بيتسلق كده بمط يعني على البيوت فنزل على الدرج السلم فسمع قارئ أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول فتسمرت قدماي في الأرض. الآية كانت شديدة. يعني ما جاش الوقت بقى لمن هم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال: بلا يا رب قد آن. بلا يا رب قد آن. توبة لله عز وجل. وسمي الفضيل بن عياد بعد ذلك ايه؟ من يعرف الاسم المشهور بتاعه؟ يعني اللقب مشهور؟ عابد الحرمين عابد الحرمين يعني رجل كان عابد وصلي وصائم ويفعل كل انواع العبادة حتى لقب عابد الحرمين فهذا اللقب العظيم أخذه الفضيل ابن خلاص وخلاص القصة سمع ايه؟ آية وحيدة فآية وحيدة قد تغير مجرى حياة الإنسان فينبغي علينا أحبة في الله أن نحرص على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى يعني نراعي أدابة تلاوة من الطهارة والاستعمال السواك والجلوس في المسجد والوقوف مع الآيات والتفكر فيها والمعرفة يعني التفسير وأقوال العلماء ومعرفة معاني الكلمات ما راح كده توقف كلمة أو يعني معنى آية يذهب إلى تفسير إحنا عندنا كثير جدا جدا كتب موجودة والبرامج حتى على التلفونات والجوالات برامج كثيرة كلها هذه حجج حجج على المسلمين أنهم ينبغي عليهم أن يحرصوا على تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد اخترت لكم بعض الآيات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ غدا في قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذا نحرص على قراءة القرآن بتدبر وتفكر ومن ثم العمل به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يرزقنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن وفهم معانيه وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه وعلى الطاعة وأن يبلغنا العشر وأن يبلغنا ليلة القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير